بسم الله الرحمن الرحيم الا لك منين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون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 أشكروه إليه ترجعون وإلا تكذب فقد كذب أمم من قبلكم وما علَر وسول إلا البلاغ المبين أو لم ير كيف يبد الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِينَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فما كان جواب قومه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي دُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 أإنكم لا تأتون الرجال وتوقعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب صرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكون أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سير بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن ملجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن مزيلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء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 فقال يا قوم عبدوا الله ورجل اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعادوا وتمود و قد تبين لكم من مساكليهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذل فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقناه وما كان الله ليظلمهم ولكن, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء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 إلا ذي التي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلا هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن ها أولائئ من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلون من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لَرَتَابَ المُبَقِّلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتُوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم وان جهنم إن مل محيقة بالكافرين يوم يغشىهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم ويقول ذوو ما كنتم تعملون يا عباد الذين آمنوا إن أرض واسعة إن أرض واسعة فأي يعبدون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 من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإننا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولا وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضِ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 Terima kasih